كل الشعاب فرحانه كل الشعاب خوش كل الشعاب فرحانه كل الشيع يا أبو صالح حبك يبقى نور العين حبك وايد وايد وايد يا ابن حسين, يا ابن حسين. تحلى فيك الدنيا ويحلى فيك الدين كلنا ينه يا ابن مش تعقل. مش تعقل. يا المهدي يا المهدي طراقك طول يا المهدي تترقب عين ظهورك عجل عجل, عجل, عجل مولانا مولانا فرحانا فرحانا كل كل كل شيء كل كل الدنيا فرحانه طول عمري انت حياتي مش هنساك انا هواك وعايشه عمري بستناك بستناك يا مولايا عقل وازهر بترنكان عاوز افرح ومل عيني بلويا واقلبنا واقلبنا تنده مهديه حبيبنا ددنا بحبك يا غايب دا انت شلون فرحانا فرحانا كلنا يا فرحانا كل فرحانا فرحانا فرحانا وايا نحبك يا مهدينا يا مهيوب لك نقدم اسمى تحيه من القلب شمعة روحي وظل يتبقى بقلبي مكتوب يمتى نشوفك وترجع حقنا المسلوب يا الغالي يا الغالي دايم ذكرك في بالي هاي الصرخه من لا تتركنا dar chi zaman khahat guzrat ze intizar dar chi bayan gham لا لا لا la tinsana la tinsana farhana kulli shiy'a farhana kulli shiy'a farhana kulli shiy'a farhana farhana kulli